الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المضطوب عليهم ولا